تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء مِن بَعْدِ مَا جَاءَ تُمُرُّ بَيْنَنَا وَلَا يَأْتِينَا كَلَامُ فَامِنْهُمْ مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ச Yeah والكافرون هم وعلمون الله لا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات ان كرسي يغس السماء وان الارض ولا يعوده حفظهما وهو ال تمان خربط طوت ويؤمن بالله فان كنت تن تن والله well...